يقول السائل من ا ل س ع و د ي ة حفظكم الله س م ا ح ة الوالد هل يمكنني الجمع بين صيام داوود وصيام الايام الوض ا داوود عن ق ل ه ي ص و م ث ل ا ث ة ا ل متواليات في الشهر و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصومها ل أ ن ه ا م ت البيض ويلتزم في ا ل ب ق ي ة أ ن يصوم سيمداويت فلا حرج عليه